أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرک في السماوات؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم من إن كنتم صادقين.